في الوقت المتأخرين معناه ماذا؟ صرف اللغض عن غادره إلى معنى آخر محتمل لوجود قريبه هذا التأويل مصيبة من يصدق بعض أعماله كما يتطوروها ضربنا مثال الآن مثال أو أمثلة كثيرة لنتبين ما هو التأويل بهذه الطريقة وهو الذي يقوم عليه مذهب الأشعار. القانون كله الكلام عن الأشعار التأويل يقول: الأشعار لا يقولون في القانون كل الذي طرقوه باجي على الصورة التالية أنه إذا تصادم النص العقل مع النقل فماذا نسمعه؟ وتجد ماذا يسمعون؟ يقول العقل. العقل هو للنقل لا قيمة له. قد تهم بأنه غلط في النقل قد يتهم إنه موجود قد يتهم الصحابي بالجهل وعلى كذا فهم لا يهتموا في النقل شهيرا ولا يرونه شيئا المتكلمين هم أشاعر أو على رأسهم الأشاعر هؤلاء القوم لا يستطيعوا أن يصادموا النقل فماذا يسمعون العقل هو الأثار والنقل ثبت صحته عن طريق العقل فالعقل هو الأصل والنقل هو الفرع. الفرق يجب أن نلوي رمق النقل وافق العقل ف هذه القضيه اللي جايه مثل مثال القضيه مثلا التاويل التي جاءت في قضية الاسماء والصفات نحن تكلمنا البارح ما معنى اللفظ الظاهر ما معنى المعنى الظاهر ما معنى الظاهر اي هو وهي تحتاج الظاهر يعني انه ال الذي لا يريد تغييره في داخل النص لا يوجد تغييره لكن بعيد جدا مئة سلام من التي هذا جيد وقلنا هذا مدد المعنويات أنه ليس شيء مطلق وكذلك لا مطلق في هذا الحسيات هكذا ولماذا قام الله مثل هذا الخفي؟ لماذا؟ حسنة الناس واختبارا لعقول الناس لأن يصيبوا الحق لأن الناس مراتبون مختلفة هذه القضية يجب أن نستمع نضرب مثال فيما قالوا هناك إلى الصورة التي مشتورة لديها في قضية التاويل الرحمن على العرش السوري قبل صوت اللرض عن ظاهره ما هو ظاهر اللرض استوى تأتي بمعنى على صعادة التبع الرحمن على العرش استوى معناه اللرض على هكذا ظاهره اي ان الله فوق العرش هكذا اللرض الآن النبض الظاهر وهو ما قدمنا أوله. لا نريد أن نصرفه. لماذا نصرفه؟ لا بد وجود قرين. لماذا نصرفه؟ امتناع تطابق هذا العقل مع النقل. هذا النقل يدلنا على معنى وهو ارتفاع الرب عز وجل فوق العرش أن الله فوق العرش وهو مستغن عن العرش وما منه كمنام. فقالوا هذا منتنا. لماذا لأنه يخالف العقل. العقل يقول أن الله ها هكذا يقول أن الله لا تحده أصل للجهة فلما نقول الله فوق فيما زعمه نحن نشرق بيته الآن وليس نشرق كيف قاله فلما نقول أن الله فوق إذا نحددنا بجهة فهذا يخالف القائدة أن الله ليس كمثل شيء ومن مقتضيات ومن لوازم أن الله ليس كمثله شيء أنه لا تحده الجهة فأن المخلوق الذي يتصور يحده الجهة فهذا من فلا بد أن نؤوله نصرف الله عن ظاهل إلى معنى آخر محتمل، من المعاني المحتملة لما زعموا الآن مش القضية في الاستواذ معنى الاستولى لحاق الظاهر من الظهر فاستطرين أن نأخذ الاستواذ بهذا السلام فصار معنى الرحمن <تصفيق> عن العرش <تصفيق> ثلاث تأويل لدينا صرفنا اللغة ظاهره لمعنى أقنى الشمس أمثلة أخرى نجو الله فوق نحن نتكلم في العقائد وإلا في التقش كثير مثل ما زعل وحق بسقبة زعموا أن الجار في اللغة الذي هو الجريك الجار الذي معروف الفدود والسبل فجاء الحديث صرفا من هذا الظاهر الى معنى اثر لوجود الحديث الاثر المانع الحق الجاب معنى الجاب وصرفا الى معنى محتمل وان كان بعيد معنى الشريك اجزع عنه وطبيق الكلام اكرام وان صحيح الله فوق ايديهم الاية تثبت امن الله يدن حقيقية فجاءوا الى قال و لكن اليد لان اليد في اصل اللغة العرب تطلق على المخلوق يد الانسان وإذا قلنا لله يد فقد جسننا الرب فلسمة اليد إلى الله تقتضي ماذا التفسير إنه إيه الأولوية وهكذا وله قدم ماذا بضع قدمه فهؤلاء قالوا إذن هذا يقتضي التدسين فهذا ينتمي من أن نعامل النقل بقواعد العقل وأنه لا يتبه فما هي الطريقة نصرف النظر عن الظاهر وهو إثبات اليد لله إلى معنى الآخر المجتمع في لغة العرب تأتي بمعنى القدرة لوجود قرينة وهو امتناع الحاقة الماثر أو الاستقرار الظاهر بما هو عليه القرينة هنا اللغوية أن اليد تأتي بمعنى القدرة بأي معنى بلغة العرب واضح الكلام فصارت قدرة الله فوق قدرتهم واضح هذه الأمثلة وأنثلة كثيرة منها قل مثلا كلام الله نتكلم من كما قال اشاعر كلام الله كلام الله عليكم السلام ورحمة الله الله يتكلم والكلام في لغة العرب لفظ ومعنى صحيح الكلام في لغة العرب لفظ وماذا ومعنى فلماذا تصلوه على المعنى فقط دون اللفظ لماذا لاما اللفظ يقتضي ماذا ان النفض له صوت وحرف. وهذا يمكن في حق الداعز لانه يقتضي تشبيه كلام يرح... الله بكلام المسيح وهذا يقتضي إثبات حدوث حوادث بإذن الله عز وجل ثم شرفنا سابقا لا أريد أن نستطر التكتير <تصفيق> إذن التأويل هذه هي الطريقة فهنا هو التأويل؟ لماذا جعلنا التأويل مانع من موانع التكتير؟ لماذا؟ سنرد عليهم فريعا حتى ما هذه الشبهة ما تستقر في أذهاننا أو بالصراحه نعم عن الله انه على لا يقتضي مشابهة المخلوق المخلوق فرحله من مشابهه مشاركة لفظ لكن لا يقتضي مشاركه في فلو قلنا نعم يعني عندما نقول يا من الانسان لا يقتضي ان تكون يد الحيوان ولا يقتضي ان تكون يد الدابه ولا يقتضي ان تكون يد الطاولة ولا يقتضي فمجرد المشاركه اللفظيه بالاسم لا تقتضي المشاركه على الحقيقة فكل صفة تلحق بالذات فجحت بالذات. فلما كانت الذات مجهولة لدينا ولصبة الذات يثبت يات بلا صبة. إثبات الذات لقولنا الله موجود وقولنا الإنسان موجود. فهل اشتراك لب موجود بين الله وبين الإنسان قبل أن الله شريث الإنسان؟ ولذلك قال الذين احترموا ركولهم وكفروا كان يوافق الأخوتي لما أقول فينا احترام وقوله فكفر. كنت أسميهم جماعة مستجمين مع أنفسهم في لا شيء. لا يعني حتى المثل مرة تجد عندهم ما في احترام. قالوا قلنا الله موجود والإنسان موجود. لماذا منعنا أن يدنا؟ لأننا نمتنع نقول الله يمنع؟ لأن لم تمنع أن نقول الله له يد لأن الإنسان له يد. ويمنوع هذا. صحيح؟ فالليل كأول من يد. قلنا ليس له وجد صحيح كلا طيب نقول الله موجود والإنسان موجود فراح ترى نقول إن قالوا الله ليس موجود ولا نقول موجودا ولا نقول ليس موجودا وهؤلاء إسرائيلي الصغار ثم ما جاء من قال عندهم القائل الله موجود كفر ولو الله ليس موجود كفر ف لا موجود وليس موجود ولا لا موجود ولا ليس موجود وهكذا قبيبي عندهم قضية مطلقة يعني القائده في فاشتراك الالفاظ لا يقضي الى اشتراك استفاد او تشابه استفاد هذا واحد فقولنا عن الله انه على لا يقضي علو المخلوق المخلوق المخلوق عندما يعلو على الشيء طبعا هنا العلو بمعنى علو المكان المكانا مقبيموا ثادقا ضروة كفات علو المكانا فوقية حقيقية فوق العباد هذا واحد لذلك هذا المانع الذي زعموه من التشام الذي منعنا من تطابق العقل والنقل هذا المزعوم أولاً غير صحيح ثانياً فيما قالوه فأطلوا في الحقيقة اسم الثواء ثانياً أثبتوا الصفة في الثولة والعرب لا تعلم في الثواء بمعنى لا تعلم لا يوجد كما يثبت ابن العرابي أنه سؤال هل يوجد في العرب أن يقول الثواء بمعنى الثولة قد لا يوجد تحتاج البيت شهر لرجل مولد استولى بشر على من غير سيسن ولاد المهرات فقال هذا اللغة مولد وثالثا تثيرية الله بأن الرحمن على العرش استولى هذه قدح في حق الله لأن الاستيلاء بعد مغالبة ومصادمة يعني قبل ذلك ما كان مستولى على بعدين مستولى عليه فلماذا بعدين الله مستولى على كل شيء فلماذا خص العرش بالاستيلاء قد رأى موانا كما ترأينا واضح ذلك انتبه ان تقلل هدودنا عليهم ولا نتجه لهم هذا تأويل مدى في انه عند هؤلاء القوم هو التأويل هم يضرموا هل ارادوا ان يردوا الحكم على الله لا في ظهر الامر بعد ذلك تنشأ الحوار بعد ذلك المغالب لكن في الاصل ما الذي دفعهم لهذه القضية وهي قضية التأويل اولا انهم ارادوا تنزيه الله وارادوا ان يبحثوا عن النص من خلال دغة العرب فيما زعموا الذي يوافق هذا التنبيه المزروف اذا انقضوا اعمال الدليل بما يوافق قوائد الشريعة ذاتي قالت ان الله لا يشبه شيئا من مخلوقاته ولا يشبه شيئا من مخلوقاته فهم تعاملوا مع الدليل اولا وفسروا الدليل بتسفير غير صحيح ما لماذا غير صحيح إما جهناً, اما جهنا في الاصل كما هو يهرب على المتابخرين وإما لماذا في الآن عند الأوائد؟ بسبب التنبيل لذلك هؤلاء لا يُكفّرون هذا التأوين فهينكم التأوين؟ الآن التأوين هو كما فسره لنا الإمام الشوكاني سماه التنبيل التأويل وسماه ماذا؟ التنبيل شرحه بإبارة موجة ذرائع جدا قال وهو أن يظن غير الدليل دليل صحيح عبارة موجبة ان من غير الدليل دليلا الان ما هو الدليل على نفس الاستواء بمعنى على وتفسيرها بالاستيلاء قوله عز وجل ليس كيف له شيء ظن أن هذا دليل على نسل استيواء الله على خط فظن أن هذا الدليل مانا ما من الحق للمحظ فهو ظن غير الدليل دليل. فإذا جاء مسلم وأراد أن يبحث عن حكم الله في المسألة عن حكم الله إذا هو موجود عنده عقل الالتزام عرض فوجود عقل الالتزام منه مسلم يريد ان يبحث عن حكم الله في هذا الموضوع يريد ان يعرف اسماء الله وصفاته على الحقيقة انه هو مذهب السلف ام هي تأويلية او تفوضية على مذهب الخلف الاذلة وجد ان الاذلة ما ادخلت حاجة تبين له ممكن فيما يقصر من جهله نعم فهذا بحث عن حكم الله باحث عن حكم الله من خلال نص القرآن ومن خلال ارشاد الاحاديث النبوية فأخصى الطريق جاء إلى أذية ظنها تحمل هذه المعاني ولكنها في الحقيقة هل في هذه المعاني؟ ليست في هذه المعاني فحينئذ هذا العمل الاجتهادي وهو التأويل يمنعنا من إلحاق الكفر وإذا أتى إلى قوله أن يقول كفراً ليس في الأصل عرفنا ليس, ليس, ليس في الأصل ليس في أصل الدين وليس في عقل الانتزام هذا التأويل يمنعنا من الحاق الكفر عليه. لو أنه جستهد فتأول بعض النصوص القائلة يأتي واحد يريد أن يبحث هل الإسلام نبمة محمد صلى الله عليه وسلم للعرب أو لغير العرب؟ فرأى بعض النصوص فيها تأويل دل على أن محمد صلى الله عليه وسلم فقط أرسل إلى العرب. هل تأويله مقبول يمنع عنه الحاق الكفر؟ نعم. لماذا غير مقبول؟ لأنه يعود على الأصل بالانصراف. واحد. واحد يعود على الأصل بعيد على محمد رسول الله في التدين. خلاص انتهى هذا العقل. واحد. ثانيا لما جاء الشيعة وقالوا ان الله يقول ان الله يقول إن الله يأمركم ان تذبحوا بقرة قالوا بقرة بمعنى عائشة تأويل ما تأويل هذا التأويل يكثر به او لا يكثر به لا تجاولوا صراط حتى ما يطبع التزج في البطن <تصفيق> هذا تأويل لكن تأويل لا لا تأويل غير سائر انتبهوا لهذه القضية. فاتبني نعم ولكنه غير سائر لماذا؟ لأنهم لابد من وجود التأويل لابد بد أن وجود ما هو القرائن عند من يقول بالتأويل ثلاث قرائن أولاً لغوية أو لا لغوية إن لم تسمع السورة فلا ولغة الآن لماذا لم تلق الحق السوابي هذا لماذا للشرعية ضمن الدليل ليس كنفسي شيء. او ماذا عرفية الى انهم قلنا ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة وين القريمة التي الحقت اسم بقرة انها هل في لغة العرب موجود الكلام من البقرة هل في الشرع انها عائشة اسمها بقرة هل في عرف الناس والصحابة استخدم النوعات وغالك هذا الكبر لانه لا قريمة بقرة إذن أولا التأويل المقبول أن لا يعود على الأصل بالإبطار إذا عاد على الأصل بالإبطار غير مقبول وإلا أنه صار يؤولون أن يؤولون أن يبوة محمد صلى الله عليه وسلم وراء وكثير من الذين لا يقتنعوا بيبوة رسول الله هم مؤولة بمعنى مجتهدين للحكم على الأصل الإسلام هذا التأويل غيره ثانيا التأويل بمعنى أن لا يوجد له قرين إذا وجدت له قرينة حين إذن يمنع الحق البقار أما لا تجده القرينة فيكون كفراً ولو لم يعود على الأصل بالإبطال فهذا كثواء إلو قرينة أو إلو قرينة ما إلا بأهرات مساء الموضوع لكن إلا كان في غير الأصل فكان تأوينه يؤدي إلى فكرة أو عقيدة أو مسألة من مسائل الكفر فإنه يكفر وهذا الثاني التأوين المعتبر التأوين المعتبر بماذا؟ مش إن صحيح التأوين المعتبر في الصرف الكفر عن المعين اولا ان لا يعود على الاصل طبعا هذا مجيس المثل الذي بين يجيزيكم صحيح فرات المثل هل يعقيدتنا التاويل على ان لا يعود على الاصل من الاسطان اولا ان لا يعود ثانية ان توجد له قريمة اذكرنا القوائم المجرومة قرير لغوية حقيقية لغوية حقيقية شرائية حقيقية عرصية ثالثا انان لما بعض الناس جاءوا لآية القرآن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا ان الله عز وجل يقول تضمي أموالهم الفضل لا اتمنى لما جاء لما جاء الأهل بنو حنيفة وقال الله عز وجل يفور كل من أمواله صدقا تطهرهم وتذكيهم بها وصلي عليك إن صلاتك تكن قالوا هذه الآية حُجَّ لنا في إبطال الزكاة قال الزكاة انتهت الانسى ورسول الله ورسول الله ما هو دليلكم قالوا خذ هذا الامر فقط لرسول الله ورسول الله حج اليغوية ولا غير حج اليغوية تعود على الاصل بالإبطال اكل الدين كلمة صلى الله اكل الدين والاصل الدين يقولوا انا محتاج للقرآن فهؤلاء قالوا اذن خذ اولا انهم قرينا وانهم قالوا ان الذكاء سوفى لمن صلاته تنفعنا قال رفضوا عليهم فمن صلاته تنفعنا نؤدي اليه الذكاء اما صلاته ذا أبو وكما تبعون ليس نأسجل الذكاء قال اليهم قالين احادت على عصد الجن بالإبطال نعم <تصفيق> الذين بايعوا مسير لما ودعوا لبوته ولكن من العرب فقط ردةهم كانت بمنع الذكاء قالوا ما في الذكاة. في عرب ناس قالوا لا نؤدي الذكاء لكن لغير أبي بكر. وكل واحد يحكمه وليس حكم واحد لكن كلهم شملهم حديثه عبدالغيره المرتدين لكن ليسوا مرتدين على الحقيقة كلهم اتباع مسائنا مرتدين على الحقيقة هؤلاء الذين من الأسقط الزكاة الكلية مرتدين على الصحيح الذين منعوا الزكاة يصبحوا لأبك المرتدين لك لا. هؤلاء بوغض يقاتلهم حتى يمتين الان هؤلاء لا هذه ولا هذه فكيف هؤلاء تفكرون بهذا الأمر قال العلماء لأن أمر الذكاء مشتهر في زمانه، فإذا جاء رجل لأمر قد اشتهر، أنا من دين الله فبحث عن تأويل من هذا الاشتهار تأويله لا يعرضه، إذا تأويلك أي مثال إذا الخفية وليس في الاشتهر، إذا التأويل فاا فلماذا؟ ثالثا أن ما يكون التأويل، مثل ابن حلالها. لنعلم من الجين بالبرورة الله يكون التاويين في المسائل هاي سنة قواعد ان ده السنة بأعمال إذا وجدت واحدة من هذه الواحدة إذا أي واحدة إذا بتمعت أي واحدة فإن التاويض المسائل إذا عادت على الأصل بالإبطال إذا كان لعيدا لها القرينة أو في مسائل مجتيرة فإن تأويله لا يمنعنا من حفظ التكتير الآن في اللي تجدوها في كلام الثلاث تأويل السائب ما معنى تأويل السائب وما معنى تأويل السائب هذه كلها مسائل اجتهادية لكن أدخل لكم إيها قد تجدوا في كلام بعض العلماء ما يقالب لكن هذا هو الأسلم بعن الناس يظن السائر اي السائل، تقولي من قسمين سائر وغير سائر وهي لا مشاحتة بالدسولة بعن الناس يظن السائر يعني صحيح يكتشف فيه حكم الله غير سائل غير صحيح لكن هذا غير صحيح عندي سبب ان السائر هو خطأ مثل قوله السائر سائر ولا غير سائر لكنه غير صحيح إذا لا سائر معنا جناع الحاصل هذا غير سائر واحد من هذه الشروط البطل واحد من هذه الشروط الثلاثة البطل غير سائر لا من عدوا نصب أحد هذه الثلاث شروط الدول الساعود إذا هذه هذا هو الساعود الان مش لحظه قضيه ال... نصلح بعض الامور المعقده على ضوء هذا التأويل المعادليه ديت الكلام عند الاوائل مت... موجود قضيه المتكلمين هذا التاويل ومن اخطاء من الصحابه رضي الله تعالى عنهم في انه اجاز لنفسه ان يشرب الخمر وقال الخمر مباح كيس على من سبيل وقال بهم الإنسان يستقي وشيء بالخامر معروف لأجلة الكبير لكن الآن فهمتوا قصص الله في العلماء في عالة لو كفرنا متأول كفرنا مثل الأرباع الأمة الآن نظر الأمثلة في الواقع أكثر طبيعية في هذا الموضوع وهي الدخول في البرلمانات لو واحد تأب تأب في الإبادة والنس وكلات الإسلام وفي قضايا هذا الأصل بالإبقاء الابودية الكاملة هو اراد انه ي... هل بأي نبحثه هو اراد ان نبتل نقصد بيه فهذا عاد على الاصل منه فالان نبتل في البرنامات تشريعية ميب... اول شيء يتكلم في البرلمات في حقيقتها على الحقيقة حتى نرى انها مكسرة ولا غير مكسرة لانه هنا المسألة اذا كانت غير مكسرة مسألة فقرية فليش نبحث فيها خلال فقري ومثال موضوع نقول يا رجل مختل لكن اولا نقول هذا السؤال خطأ فقري كما يخطئ عالم في المسألة فقهية لكن إذا كان عالم قال بعمل من أعمال الكفر وهو يظنه دينا فالمسألة المحققة أن هذا السائل ماذا؟ مكسر هل البرلمانات التشريغية عمل مكسر أو غير مكسر؟ هذا سؤال بعض الناس لا, لا إراءه إلا مسألة من مسائل الفروع إذا كانت مسألة مسائل الفروع ولا شيء مكسر ولا شيء ذكر حانا بهالنقاش السابق وعلى الله السلام؟ هذا واضح؟ وماذا نحقق البرلمانات التشريعية في الكفور الان بغض النظر عن خلينا نتكلم قليلا احنا عن نحن تكلمنا سابقا عن قوية الجيين والألمانية وكذا حتى نتكلم منعنا الجديد. وإحنا قلنا مصيبة الأمة المتأخرة بخلاف الأوائل في أنهم أخذوا الألفاظ الشرعية وانقلبت معانيها الى معاني باطلة وصار ينزلوها على حقائق بلا شك باطلة لانو الالفاظ معانيها في اجهانهم باطلة منها كلمة الدين؟ منها كلمة عبادة منها كلمة اله هل هي الدين بالناس الواحد متبايا يعني بطلق بطلق بطلق بطلق من الصحر ونعو الصبح وبعبر عند الشيط وهذا متبايا آه آه عبادة فلاني وقم بعبادة معكم العبادة كما صورنا اللي هو الأعمال المسكية إله معناها ماذا رب فقط إثبات ربوبية الرب وليس بمعنى إله بمعنى مألوك يعني هي صفة ذات يقولوا إله كثت ماذا أنا قل ماذا هي صفة إيه ها يعني قال بعضهم صفة ذات يعني ما معنى الرب اللي هي تحدي الربوبية وهي في الحقيقة صفة سوحيد <تصفيق> الله لأسعالها من حقه لأنه وحيده جاء فعالها من الأمور التي دخل فيها الغباش ودخل فيها الانحراف في مفاهيم الدين وعندما نقول أن الناس لم يفهموا لعبادة ولم يفهموا الدين ولم يفهموا لا إله إلا الله هذا حقه واقع الآن ليه ما ترم الدين ما معنى دين؟ احنا قلنا أنه أي دين في وجود صادقاً يتذكره الله أحكم الله أحكم وما يحمل في ذاته أخبار وهذه تصل التلفزيون. وثانياً أحكام، وردها، أو رد، أو ما شاء الله استهزاء. وهذه الأحكام واتس وواجبها ماذا؟ واجبها الالجام اللي هو الإقراع عن هذه السنة صحيح؟ وضدها الإعراض والراجع أي دين في الدنيا؟ ضربنا مثال كورونا في البطرانية واليهودية ما يهمنا الآن يتكلم عن الإلمانية؟ الإلمانية دين؟ لا دين ما هي الإلمانية في أخبارها تتلحق الإخبار لأخبار ومسائلها ومسائلين من سب فيما لا يعارض القواعد إلى المعارض. ما ما بتعرضها؟ في قضية الأخبار الآن قد يقول قائل هي عدم تعرضها لدين الناس إذن هي سمحت بجذوء من التدين لا هي التي أعطت حق التدين لناس وإلا هي ممكن أن تمنع فهي كما النصرارية دين اللي سمح للنصارى أن يشبعوا لأنفسهم النصرارية الدين نفسها إذن الدين يحمل في طياته وفي ذاته حق التشريع. فهمنا السراني أنفسهم ما رسديني لما رسديهم ما رسدي السراني فهمنا هذه إذا العمانية الأخبار والنفس تتركها للناس جينا إلى قضية الأحكام هذه الأحكام الاقتصادية كلنا رأسنا دي. ولما جينا الاجتماعية قلب إبرالية أو قضية ولمها كلنا سياسية قل جينا الطرق. هل يجلد ان نقول الروحة كمانية دين كما نقول الاخبار دين والاحكام دين ممكن نقلق الدين على أحدهما ممكن ممكن. الصلاة عبادة ودين، الذكية عبادة وديم الاخبار الامام بيوم الثيامة دين فممكن يدير شئ نسلم الدين دا وثلقة الشامقة للأوراد اذا اكل ده في ايه المسألة من مسائل الاخبار وغير المسألة الاحكام او الاخبار او الاحكام فحينا إذن يجب أن نقول أن الرأس ما هي دين يجب دين أن الناس أحسام لديهم يطبقونها ومرجلين بها ويسلكونها دين وكذلك الحضرية اللي إبراه هي دين دين وكذلك السياسية والدين القراطية دين دين بهذا المصر هذا كذلك هو المصر نعم في مسكومة البعض الاسكومة ليس بمفهوم العبادة بمنحرم مفهوم العبادة عند الناس من نفس والصوم والحكاة والذكر والحج. لكن مفهوم العبادة احنا قلنا هو هو تطبيق اي اهل رضي عنه الرب او يحبه الله فأي انا مصدق انت مسألة من نسائل الاقتصادية التجارة الله يحبها او لا يحبها اذن بها اذن بها لو انك انت الان تركت اهلك بلا تجارة قدرتك على التجارة ليطعامها تأثى مولى تأثى <تكلم> كفر المرء يسمى ان يضيعن يأوه إذن هي عبادة ومأمور بها ومحكوم بها ومأذول بها وهيكم إخواني هنا هي عبادة ورش ما تنعبادة عندنا وانتم فيه زوار صدق في آخر النهار يعني عندما آثنا النهار على المريك عبادة من جهة النادر من جهة تحديلية يعني لما إنسان لماذا أنت الآن لماذا لبس هذا الثوب هذا الذي يتلبسه لماذا لو أن الشارع من يألم بيستلبسه إذن أنت لبسته لإذن الشارع له فلو أنه نهى عنه تركتك إذن أنت مرض في الأصل العبادة في أصله فلن نباح عبادة من جهتك أن الله قد أباحه وأنت تمارسه من جهة أن الله أباحه لا تقصد ذهن لكن لما انت مارسته انا مارسته لإذن الشارع فأنتم اخوان اذا ادهار المشهوم احنا تكلمنا قلنا الامر اللي برلمانات التشريعية هي تطبيق لماذا في الديمقراطية الديمقراطية عندهم ماذا تعمل الحمد لله شرحها تكنا الى الافضل هكذا وطبرا عليها